وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وقد فصل فَإِنَّكُمْ مَّا عَنِتْكُمْ إِلَّا مَوْتٌ قَدْ جِئْتُمْ إِلَيَّ وَإِنَّكَ كُنْتَ ناربا بن وكان الله بالموتدي وذروا in al وَلَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ مَا يُنْزَلُ إِلَيْكَ وَإِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ